خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم فما له والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزر إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل